وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلاه وسلاما تليقان بذاته الكريمه وبعد كثير من اخواننا وابنائنا قد اتصلوا بي طالبين مني ان ابدي رايي فيما يدور وما يحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يقول فيه أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند سلطان مجال ولذلك ما وقفت لأقول رأي وإنما وقفت لأذكر رأي الشرع وحكم الشرع فيما يضور وفيما يحدث لذا أردت أن أتكلم في عدة نقاط النقطه الأولى وهي التي تتعلق بحاكم مصر ذلك الطاغية الغشوم المحارب لدين الله وأكررها بملء فيه ذلك الطاغية الغشوم المحارب لدين الله اقول هذا الكلام لأن هناك أصواقا لبعض المغفلين الذين وقفوا يقولون هذا الرجل وهو لا يستحق هذه الكلمة قد قدم لمصر ماذا قدم هذا الطاغية لمصر قدم سجونا وقدم ظلما وقدم عذابا للشباب أكل أموال الناس بالباطل أما كان يعلم ما يحدث في مصر حتى يتبرى منه الآن أما كان يعلم هذا أما كان يعلم أن هناك من يأكل أموال الناس بالباطل أما كان يعلم هذا أنا وقف لأقول رأي ما أثملت كلامي ولم ينتهي رايي حتى النهاية لا تلتفت الى من اراد ان يشوش. واقولها بملء فيه. عباد الكروش الذين يبحثون عن كروشهم وعن جوابهم. وتحدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما قال تعس عبد الدرهم وعبد الدينار النبي صلى الله عليه وسلم شوصر وهو ومن معه. ثلاث سنوات. هكلوا اوراق الشجر. وشربوا ابوال الابل ومع هذا لم يسنيهم هذا عن كلمة الحق وعن لا اله الا الله عباد كروش لا يتحملون اياما معدودات اياما معدودات عباد الكروش الذين ظهروا الان عباد البطون والجيوب الذين ظهروا الان لا يتحملون اياما اياما يا اخي يا أخي الذين يقولون قدم وقدم وقدم وقدم وقدم ماذا قدم قدم سجونا يوضع فيها الشباب والشيوخ سأقول لهذا الذي وقف يبغبغ الان في الخارج وهذه أمور أنا عايشتها ورأيتها أنا خرجت منه أيام من السجون ورأيت ما يفعل بشباب مصر بأفلاد أكباد اكبادنا ومعنى من يجلس الآن ويعلم هذا ويعلم هذا يقينا حينما يأتون بالشاب تهمته تهمته أنه يحفظ الشباب القرآن في المسجد تهمته أنه يقول لا إله إلا الله تهمته أنه يقول كلمة حق وتقف زبانية مبارك الذي يدفع عليه الكلاب الآل زبانية مبارك يمزقون الشباب تمزيقا في وزارة الداخلية في مدينة ناصر وفي لضغل اقسم بالله وانا اقسم على هذا يمين في بيت الله سيحاسبني عليه ربي يوم الدين احضروا شابا جعلوا يأكل صرصارا مكث بيننا عشرة ايام يتقيا, يتقيا عشرة ايام احد الشباب وهو يعذب قال يا رب قال له ضابة امن الدولة خلي ربنا ينفعك تلك هي حكومة مبارك التي يدافع عنها هذا هو مبارك الذي يريد الشعب ان يبقى عشرات مئات من الشباب في السجون مزق وانتهكت اعراضهم وانتهكت اعراضهم الكهرباء التي احرقت جلودهم والصياط التي مزقت اجسادهم هؤلاء الاخوه الموجودين في ميدان التحرير هم الذين جعلوا لهذا الشعب كرامه جعلوا الحاكم يقر بان هناك ظلم وجعلوا الحاكم يقر بان هناك فساد واليوم هؤلاء يريدون لنا أن لا يخرج لنا صوت وان نسبح بحمده لن نكون مسبحين بحمد احد ونقولها بملئ فيه ونقولها بملئ فيه هذا طاغيه هذا ظالم يا اخي سبحان الله رمضان الكريم تحدث عن مصر وعن فراعين مصر ماذا قال ربنا سبحانه وتعالى قال فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين بولا سبحانه وتعالى فاسق الناس قبل ان يفسق من يحكم لماذا قلت تسمع او ترى ظالما يستشري في ظلمه ولا تاخذ على يده انت محاسب بين ذا الله وستحاسب قبله وستحاسب قبله ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان ناخذ على يد من على يد الظالم أن نأخذ على يد الظالم خرج الطائفه يا اخي في يوم قالت لا واخذت على يده كانت النتيجه انه تبر من من وكبرهم من الذي كبر عز ومن الذي سم من الذي يا اخي فكروا باقوالكم عز ده من اللي كبره وسمله وخلي الشعب هل كان هذا بعيدا عن سمع مبارك هل هذا كان بعيدا عن سمعه هو الذي كبره وسمله جهاز الشرطة الذي استزل الشعب وأهان الناس واقتحم البيوت في أنصاف الليالي من الذي سمله ومن الذي كبره الآن بيعوده إلى شعار الشرطة في خدمة الشعب لكم طلبنا هذا وقلنا هذا لماذا لم يحدث هذا لماذا لم يحدث هذا اقولها بملء فيه ما حدث هذا إلا حينما خرج الطائفة من الناس تأخذ على يد الظالم ولذلك نحن ينبغي أن نتعلم من الأحداث وتعلمنا من الأحداث يعلمنا أننا من اليوم ما ينبغي أن نقبل ظلما وينبغي أن نأخذ على يد الظالم وهذا كلام أقول لكل هذا الشباب الذي يجلس امامي شيخ محمد حسان بالأمس خرج يبكي على ما يحدث أنا أبكي منذ عشرات السنين على ما يحدث للشباب المسلم للشباب المسلم أبكي عليه هؤلاء الذين كله يسكت الآن وكذا وكذا يملا بطنه كذا العام لكن له لا يعنيه ان الظلم يرفع عن الناس الظلم يرفع عن الناس الناس يا اخي والله الذي لا اله الا هو الشيخ عبد عبدالرشيد صقر الله يرحمه الرجل اللي الدولة في ظل هذا الطاغية ما قدمت له الا ظلما وقهرا لانه يقول كلمة الحق والله الذي لا اله الا هو قبل ان يموت بيته يفرغ من الطعام لا يجد لقمة يأكل تلك يا عدالة مبارك تلك يا عدالة مبارك تلك الحريات التي كانوا يتكلمون عنها وأنتم تعلمون هذا وأنتم تعلمون هذا تعلمون مضى الظلم والبغض الذي كنا نعيش فيه والله الذي لا إله إلا هو في سجن دمانهور وأقول أسماء وأقول القبر وأنا عام كامل وعايش فيه الظلم والقهر والقهر في سجن دمانهور جرادوا الشباب المسلم من فيها بهن وادخلوه من السجن زاحفين على ركبه ثم وضعوا لهم صورة لهذا الطاغية حتى يسجدوا امامه والله هذا حدث واقولها بملء فيه والله هذا حدث واقولها بملء فيه هذه عداله مبارك وهذا هو الشباب الذي يحسون عليه إذا أبو الى وزارة الداخلية في مدينة مصر اقسم بالله شباب ملقى على الارض على الارض قرابة العام مغمض العينين درجة ان الانوف قطعت من الغمامة مغمض العينين, العينين. مكلبش اليدين غير مسموح لنا ولا واحد منهم قلقيت هناك شهرا كاملا غير مسموح لنا بدخول دوره المياه غير مرتين في اليوم الوضوء غير مسموح لك انك تفك الغمامة والويل لك قل لو لا يجوز لا يجوز يا اخي لا يجوز لك لا يمسح عليه. شوفش العورة هنا العين. العورة هنا العين. يجرد الشاب من ملابسي ويكاهر في اعضاء تلاسولي ويحرق جلده. والله هذا يحدث. في غزارة الداخلية في مدينة ناصر. والله هذا يحدث. والله هذا انا جربته. لا قل حكي يا ليه. هذا يحدث. طالت مني ان اوشي ببعض الشباب. قل اسماء وفتدي نفسه. لا اعرف. لا اعرف احضر ولدي هذا الذي يجلس امامكم وقل لي اما ان تتكلم واما ان امزقه امامك وهو جالس الان هو. جالس الان ان امزقه امامك وصرت وقلت له انت ظالم ومن يعظمك اظلم منك كانت النتيجه أنني القيت عاما كاملا هذا الكلب الذي يتكلم ويقول فتى ولا يتكلم افتح يا اخي هذا المكافاه هذا الكلب هؤلاء الكلاب الذين يحكمون مغلق هذا الشرق ما ذنبه وما جليلاته ان يمزق ابن امام عيني وسألوه كهرباء التي اكلت من جاثبه حتى يتكلم ابوه ويوشي باحدكم هؤلاء الكلاب الذين يصبحون بحمد هذا الكلب واقولها بملء فيه هؤلاء الكلاب الذين يسبحون بحمد هذا الكلب لا يعرفون ما يدري وماذا يحدث للشباب. وماذا يحدث شباب الشباب ضربت حتى اصبت بالشلل. علق في هدية والله والله. كنا نجلس في لظهر حتى الصباح نسمع صراخ الشباب. وأنين الشباب الذي يمزق ولا جريمة له الا انه يقول ربي الله. هؤلاء الكاب عباق الكروش الذين تكلموا الان وقل نفسنا ينبغي ان يدعسوا بالاخدام. الذين يسبحون بحمد هذا الكلب الكلب الذي اذل هذا الشعب واهان هذا الشعب وسرق هذا الشعب سرق هذا الشعب انا قل لك غلتي نسوعه الان حتى منارات المسجد بقول لك احنا خافين انا مش شعب يا عم هيحصل يا اخي خوف استغفر الله ارفعوا الخوف خلي خوفكم من ربنا خلي خوفكم من ربنا خلي خوفكم من ربنا انا ضربت والله الذي لا إله إلا هو مزقوني ضغبت وأعزبت وماذا كانت النتيجة الآن على الحق كنت أقول لشباب في السبول. والله إن الحق آت وما ضقت إلا ما فرجت وما ضقت إلا ما فرجت لا أريد منكم بعد اليوم ان تتكلموا بهذه اللغة التي سمعناها الآن سيحنا خاتين أصطعي جران إيه؟ جران إيه أكثر من الجرينة جران أكثر من الجرينة ذنبي ما تقدم موظف فلاتي احد ولا يقول لي ماذا قدم لهذا الشعب قدم لهذا الشعب محاربه النقاب والتهكم باللحة ماذا قدم قدم مزيلا مزين من السجون في وادي المطرون وفي غير وادي النترون ماذا قدم قدم وزارة داخليه مبنيه بالاسمنت والخرسانه وسرداب تحت الارض والله شفنا فيها الويب وما زال حتى الآن شباب من خير الشباب ناصر حتى الآن ماذا قدم مبارك والله كنا في لظغله دخل علينا مجموعة من الشيشان الذين هاجروا ناصر بشعياتها وجاءوا الى بلد الازهر حتى يتعلموا القرآن ويحفظوه وحتى يتعلموا لغة القرآن ذج بهم مبارك الى السجون ثم اسلمهم الى الروس ثم اسلمهم الى الروس هذا ما يقدمه مبارك حتى للشباب غير المصري الذي يريد دينا ويريد إسلاما اقسم بالله كان معنا في لزغلي رجل تجاوز الخمسين وأقول اسمه زهد نزل هذا الرجل سنه 57 سنة اتضرب على أفاق وتال نزل قال كلمة والله تؤثر فيه حتى الآن قال والله انا سجنت في سجون اسرائيل ما اهنت كما اهنت في سجون مصر والله والله والله في بيت الله وفي يوم الجمعة يقول هذه الكلمة اهنت, أهنت في سجون مصر في سجون مصر ما لم يصدني في سجون اسرائيل يا اخي هل اقول لك كلمة هذا الحاكم الطاغية المتشدق بالكذب والزور الذي يتكلم عن احترام القانون احترام القانون سأقول لك كلمة بالقانون بعد ان اعتقل بشهر بالقانون, بالقانون بعد ان اعتقل بشهر بالحق لا تظلم من هذا الاعتقال تقدم تظلما للمحكمة المحكمة قضاء لقلهم نحترم، تصدر حكمك ما هو هذا الحكم هذا الحكم انك مظلوم. والدخل يا ظلمات ويفرج عنك يجي الحكم للسجن مفروض السجن في ظل ديمقراطيك مبارك اللي بحترم القضاء والقانون يفتح الباب وقل لجالة افراج مع السلامة ساقول لكم التفاصيل بحزا في ريحة تسلوا مع الجواب ويبعثوك للاظغل يكتب في الجواب سيد مدير مباحث أمنا وقل لفظه قد تم الإفراج قضائيا عن زيد أو عبادة أو عبدالله والنظام اعتقال الدخليا الظالم فليفرج عنه وبعدين يكتبوا لهم من سيادتكم إتمام اجراءات الافراج رجابوا به الى مقبره سلازغلي لا تقابلوا فيها احدا غير مصرح بدخول طعام غير مصرح بدخول جرايد غير مصرح بسماع راديو مقبرة. مقبره يصل العدد فيها احيانا الى 60 نفس ويانا يتحمل اكثر من 30 نفس والله نقصها بالشبر كل اخ لي شبري ينام فيه ليه شبري ينام فيه بس كتحمل بعضنا بعض وبعدين يرميك 20، 30، 50 يوم وبعدين الروح مطلع جواب اعتقال تاني يكتب فيه ان تم الافراج عن المذكور اللي هو وخرج وعاد الى نشاطه الارهابي مرة اخر قال انا لا خركت ولا شفت الشارع ويلجعني السبني مرة تانية انا واخد ست افراجات ولا ليهم اي لازمة ضابط الشرطه اللي بيخرج معاك والله عارف الامر يقول لك انت خارجي افراج وزير ولا افراج قاستك نسميلي افراجي القضاء افراج قاستك اللي بيحترموا القانون والقضاء افراج قاستك وتقعد كده معنا معتقلين بقالهم 17 سنة 17 سنة اعتقال اسألوا طري الزمر طري الزمر واجل واخد حكم 15 سنة من واحد وتمانين تخرج ثلاث كام لساعة في سجل حد النهاردة وهم احتقال والشرط اللي بكالله وهي دي مصر وهي دي الحريات وانا اللي بيقدمه مبارك للشعب المصري المصر بتقدم انا عايز واحد يجي يقول لي يقدم ليه ايه وانا دربك جوية يا ابني دي بايدي اي حيالنا دربك دي دي قاعد في غرفة عمليات اللي مات واللي ضعه ابنك وابني واخوك واخوية 73 هم دول اللي ضاحوا بدمائهم هم دول اللي جابوا مصر هم دول اللي جابوا مصر مش اللاعبين في الغرف بيحركوهم وقت الجد يخلعوه هما دول اللي جابوا مصر اللي دفع الثمن اللي دفع الثمن اللي دفع الثمن يا اخي يا اخي أنا الناس اللي بتتكلم دي يعني عايشه فين عايشه فين ما بتشوفش ما بتسمعش ياخي اخي ده بعترف ان عزه سرق البلد سرقه بظل مين ومين اللي كبله بعترف الظلم مين اللي عمل الظلم مين اللي عمل الظلم من اللي خلى الشرطه في الشارع تديك على افاق وت... وترميك للسجن? ومن ومين اللي خلىهم يخشوا بيتك الساعه 2 بالليل مين مين من فوق بقى يا اخي بيقول لك طب يا اخي ومش مصدقني يا اخي ربنا عذاب الذين ظلموا ساعتها تقول ايه الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين فوق عظائم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين اي ظلم يوسف عليه يا اخي اللي بيقولوا احنا بنحبه والله اقول كلمه واحده بس ربنا احشرك معه ربنا احشرك معه ولا ما اجيبش كلام من عندي النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء يحشر مع من احب كل اللي بيحبه ربنا احشره معه ربنا احشره معه بس يا اخي يا اخي يا اخي ده امر ابن عبد العزيز عند الوفاه بك تقول له يعني لما تبكي وانت الذي عدلت مع الناس قال لو ظلمت واحدا واحدا لدخلت فيه النار حسن بتاعك ظلم كم واحد ها ربنا احشرك مع اللي بتحبه بقولها بملي في ربنا احشرك مع اللي بتحبه انا بقولها جميل في اهو بقولها لك جميل في لو ظرمت وحيدا. قل لك يعمل ايه? اصله? مش عارف. يبقى احمر. ملبيعكم مصر ازاي? لو قلت عارف يبقى ظالم. ولو قلت مش عارف يبقى مغفل. يا اخي عمر بن الخطاب قال كلمة. قال لو تعثرت بغلة في العراق. عمر قاعد في ال؟ في المدينة. في المدينة. قال لو تعثرت بغلة في العراق. لسأل الله عنها يوم القيامة عمر لما لم تمهد لها الطريقة بغلق مش شباب بيتقتل ويتضبح في السجون مش شباب بتنتهك كرامته مش شباب بتنتهك كرامته كرامته لا مش شباب بتقتنى أحلامه مش بلد بتتسارق بغلق ربنا يسأل عنها عمر عمر أمالي البغال دول ربنا يسأل عن ايه و ايه و ايه و ايه و ايه و ايه نحن نحبك يا مبارك ربنا احشوركم معه ربنا انا احشركم معاه وبقولها بملئ فيه والله وبقولها بملئ فيه والله والله وبعدين اول ما ضحى ضحى بكلابه بكلاب والشلوع ضحى وزير الدخل اللي كان شايله عجز اللي كان بيسرقه له ضحى بيهم ده شيء قاله القران يا ابني ده القران الذين اتبعوا من الذين اتبعوا طيب. ولذلك هم دلوقتي يتمنوا كمان لو يخزؤوهم وكلوا يخزؤوا بعض. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا مننا يسمع كذلك يريهم الله أعمى لهم حصارات عليهم حصارات عليهم بيتحصار بيتحصار لو قعدت تكلم عن الظلم والبغي واللي بيجرى واللي بيحصل مسألة يندى لها الجبيل لكن عندنا ناس لما ما عباد كروش تاعس عبد الدرهم وعبد الدينار عبد الدرهم عبد, عبد الكرش مش مهم ما دام غير بالظلم غير والسري. هو نفسه بيتسرق المهم ان هو بيأكل بياكل ياكلون ويتمتعون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم ان شاء الله ان شاء الله خير طبعا مش قضيه بطن مش قضيه اكل مش قضيه كرش قضيه كرش قضية حق. اللغة اللي انا سمعتها الان اللي انا اتمنى اللي اسمعها بعد ذلك. لا اللي اعلموك ده. ده, ده. بيعلموك الكرامة. الليك ما تقولش. انا خايف. وفل. مش عجلين. لا يا بابا. لا يا بابا. لا يا بابا. ما هو ده اللي وده لف دهية. ما ده فاستخفق وما هو فاطعوه. نعم. نعم. ده ده ده ده اللي احنا عجلين نقوله. نبطل اللغة. اللغة دي. اللغة دي. هي اللي ضاعتنا. الامام القرطبي عشان تبعارفين. اكتر واحد في تفسيره اهان شعب مصر اهانه لانه فعلا يعني استعطي الاهانة ولا بقوله بملي بملء فيه والي يغضب اهان شعب مصر في تفسير القرطابة اللي طبعا لو هو عايش كزاول بحكمود الوقت بحكمود الوقت قال كده قال ان كل نبي ربنا ارسالك ربنا ارسالك توجه الى قومي نوحا الى قومي شعيبا الى قومي هودا الى قومي الا مصر رب الالف فذهب الى الى طلعوا لأن شعبا ما ليش لازم ما ليش لازم ما ليه لا أريكم إلا ما أرى بس بس اللي أشوفهم ما يشوفوه اللي أشوفهم ما يشوفوه دا مش حاصل دا مش حاصل يرضى عن إسرائيل الإعلام اللي بيسبع بحمد الحمدلله بيطلع سبع بحمد الله لسه سبع بحمد الحمدلله بحمد الله بيسبع بحمد الله بيطلع الإعلام باسرائيل بنت بنتي سبتي كان مقصود من اسرائيل يبقى لازم نتطبع مع العلاقات ونتكلم على الحوار الأديان ونعمل هو كان ما اريكم من ما بلد الوحيد اللي انبياءها خضوا حكيمهم خضوا الشعبات بمش لازم ده كلام القرطبة مش كلام مش كلام تعالى بقى حتة تان يجي القرطبة بفصلة سورة يوسف يقول لك وهو بيتكلم عن امراه العزيزة وهو بتقول لسيدنا يوسف فتدعوه الى الجنة زي ما احنا دعينا اللي احنا بيقى اخوان وزي ما احنا دعينا اللي ا ما حصلش النتيجة اللي حصل لنا والنتيجه اللي بيحصل للشباب نادر العزيز عايزه زينه والزنا في مصر بالارض كل حاجه بالارض قالت ولئن لم يفعل ما مر لا يسجنا قرطبه بيقول كده وهذا ديدا واهل مصر امراه تملك انها تحبس رجل هذا يعني ان الرجل اذا حكم في مصر حكمت امرأته حكمت امراته نشوان بتحكم البلد الشواء بتغير قوانين قوانين قوانين اذا حكم الرجل حكمت امرأته واسمع الكلام عن مصر عن مصر يا اخي والله الذي لا اله لوه فرعاون مصر اسوأ فرعاون ذكر القرآن الكريم اكثر وعدلا من مبارك بقولها بملئ فيه وبعرف عليها مين بالله اكثر وعدلا من ليه والله وسعيد بن جبالي قال الحجاج بن يوسف الصقف حجاج لما ذهب لونات كلبه ووقف سعيد بن جبالي يقول كلمة حق بطانة الحجاج اللي القاطرة حواليه كلهم ماذا طروا قالوا اقتل يا ما بيحصل دلوقتي بيحصل دلوقتي تقول كلمة حق البطانة تقول لك ناكل احبس اعتقل موت يا الله يا الله بتقول اقتل فالحجاج لما سمع هذه الكلمة وسمعها سعيد سعيد ابتسب حجاج بيساله يعني ليه بتبتسب قال له اخي يعني بطانة اخيك لهي له افضل من بطانتك بطانه اخيك اللي هي افضل من بطانتك فالحقق اندهش اي اخوي محمد ام الاصغر قال لا اخوك فرعون بطانه فرعون لما سألهم عن موسى قالوا ارجه ارجه يا اخي اجلوا لما نسمع ايه حجاته ارجو اخاه ونجيب الحجه والحجه بطانه فرعون بطانه حسن مبارك فيها ارجه سمع حجتنا انا طلبت من شيخ الازهر والله طلبت هذا ان شيخ الازهر والمفتي ورئيس الجامعة يقعدوا قدامي في محاضره علنية لنرى نحن على حق ام هم على حق حطيت في السجن سنتين سنتين اللي هم من 2006 ل 2008 ل 2008 وفي 2010 قضيت في السجن عشان طلب مني ان انا اتكلم عن بعض الشباب اقول فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان, وفلان. معرفش معرفش ومش هقول نك لبيه ولا الكلب ولدي امامي علشان اقول هي دي العداله هي دي الديمقراطيه هو ده عصي اللي بيقولوا بالهيفك يا عصي اللي ربنا يحرقهم ويحرقوا هي دي هو ده اللي امن بيحافظ على زمان مصر ايوه زمان مصر كلكم عائلتم الامن للدوله وعارفين وقل لكم اتخذ المكاتب وتهزأ وتعال وتشتأم والضرب وانتو عارفين وانتو عارفين يا اخي لا بيحترموا بيدي ولا مسن ولا والله كان معانا واحد راضولي سبعة وستين سنة سبعة وستين سنة ما رحموه لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم يا اخي معانا مشلول والله جايبين مشلول على كرسي اقسم بالله مشلول على كرسي بقول للضابط يعني ده أنا مشلول بقول له ايه يعني مش لسهلك شغال مو بتاع فلسطين كان مشلول على كرسي ايه المشكلة يا ايه المشكلة مشلول هي دي العدالة هو ده اللي بيقدمه حصن لمصر اللي قاعدين يتكلمه قدم لمصر أدم لك ايه قدملك ايه قدموا لي ايه بعد قاعدين نعرف اللي عم يتكلم ده يجي قل اللي يبطي الناس دي طوع تتكلم مكبق بخش يقول لي قدم ايه قدم ايه كله من دمك كله من دمك قدم ايه قدم المليارات اللي سريعه هو قدم ايه؟ يا اخي ده كانوا جايبين خبر جمال مبارك عايز يسدد 12 مليار من دول مصر من جيبه الخاص واحد طالع كتب في كاريتير تور كده قال لك يعني ربنا الله كريم وكان بيحوش من المصروف عشان يسدد ديوله 12 مليار يا ولاد الحرمية 12 مليار مليار هيقدمه جمال مبارك يسدد بيهم دون بعض 12 مليار ليه؟ من اين؟ كل ده من اين؟ كل ده منين من دمي ومن دمك من دمي ومن دمك كل ده من دمي ومن دمك يا اخي يا اخي يا أخي القلب مفعم واللي شوفت انا خاصه في السنه دي كتير كتير قوي امبارح علي قوي امبارح الظل كان عالي قوي قوي قوي يا اخي داخل اخ والله ولا بحلف اي ملف ولا في بيت ربنا ولا في بيت ربنا داخل على ظابط قلب عايز يستلف قلبه فبيقول له هقول الاسم قال اخوك شعراوي من جماعه الخروف لسبيل الله قال له حضامك اخوك حمزاوي ابو لاهب عشرين سنه صفد على سبيل الله شوف الكلاب شوف الكلاب شوف الكلاب شوف شو اللغه شوف اللغه شوف اللغه اللي احنا عمالين نسمعها ايه ده إيه ده إيه ده خنتكلم معاي وقالي ساعتها اج هد جهد؟ جهد؟ هد هد هد هد هد هد هد هد هد هد هد هد نقول لها احتيها اللي نقمس ايه نقول لها احتيها اللي نقمس ايه سأل والله سألت وصابتوا تقولوا كده تقولوا الاهرام عندكم راشرة خبر في يوم من الايام عن مسلم البوسنة والهارسك الخبر دا اللي بحتبس بيه وانك خفطت عنه جمعة خفطت عنه جمعة بس كده خفطت عنه جمعة انه خمسين كلب سربي واعتدوا على امرأة مسلمة لحد ما فجروا له الروح مماتت وخدوا ابنها عنده خمس سنين لعبوا بدماغه انا سالت الكلب اللي كان بيسمي نفسه مالك في وزاره الداخليه واللي نكل بيه وارضي ان نكل بولدي امامه قلت له كده قلت له مين اللي هيسيل خدوا الطفل عنده خمس سنين اطعوا رقبته وقعدوا العبوا بيها الكوره وصورتهم وسال اعلام كده قلت له مين اللي هيسيل عنده راح متاكد يقولي ما باحس ابن الداوي قال يا عم شربوا شربوا ده انتوا ويلكم ربنا ده انتوا ويلكم ربنا يا ويلكم ربنا اسمعوا نفس زي نفسي اللي بيقولوا احبك البلد اقعدوا مع الشباب اللي اللي خرج هرب من المعتقلات ده اقعدوا معاه اسمعوا اسمعوا ايه اللي كان بيحصلوا له اسمعوا اللي كان بيحصل يا راجل يا راجل ده احنا كانوا اسمحوا لنا في في السجون وانا كنت في سجن ابو زعبل واحد واحد يقول لي غير كده. ينظروني على الهوى حد واحد يقول لي حد واحد يقول لي غير كده, غير كده. لك انك تدخل هدوم واسمحوا لك انك تدخل اجهزه كهربائيه ويقعدوا يخلونا نسمى نسمى الناس يخلوها كل حاجه وبعد ما يحسوا ان احنا خلاص امتلعنا ساعة خمسة صباحا تخش عليك جحافل المصلحة اللي احنا كنا مسمينها لها المفسدة حرامية حسن يضع دخلين على الزلزين مجردينها من كل حاجة ينهبوا اكلنا ولبسنا وشربنا والله الذي لا اله الا هو دخلوا علينا في رمضان الطمر اللي بناكله بنضطر عليه خدوه خدوه وبعدين تبيعوا الدخلية بمزاد علني عشان يتحط في جيوب كلاب الدخلية ما كانش فيكو اهالي بتروح تزور اولادها كانش فيكو ناس معتقة لو عارفة الكلام ده كل دي هو ده اللي بيقدمه مبارك لمصر هو ده اللي بيقدمه مبارك لمصر هو ده اللي الكلاب وقفيني بعض الكلاب وده اللي اتكلمه لي صفيت سمطمئي. يا رجل يتنيله فوقه بقى فوقه بقى كفاكو استسلام بقى للظلم والقهر والقرب يا اخي فوق انا كلمة فقطها لهالي الشيخ كشك انا التخت بالشيخ كشك لقاء مباشر مرة. حياتي والله. مره واحدة فعمل شريط وتفتسكوه كله كويه الساسب وفاعل ماصر قلبوا عليها فسام عشرينة اشفق علي فقال لي احد المشاق وبقول اسم او الشيخ بلا انا بو قال لي انا عايز اشوف الا انا عايش الدكتور ده عنده كم سنة كلام ده فسنة تلاتة تسعين اول سالة عفقلت فيها بسبب الشريط ده وشريط وقفت مع الاحداث فلما روحت له قال لي انا مشفق عليك مشفق عليا؟ لي قال لي اه اللي انت بتقوله ده خطير وهتدفع ثمنه كتير طب ومال ولا قال بقى البب ده عارف ان هدفع ثمنه ما لا الا انا هدفع ثمنه مش ولا حاجه هقف بعناد لا اقول له ايه حقف قدام ربنا اقول له ايه شوف له ايه شفت ظلمك اسكت عليه هقف قدام ربنا اقول له ايه اقول له ايه لازم في الخوف بينادي الاه اقول له ايه فقلت له انا بعمل لله قال لي بس دي اهم حاجه لانك لو حاطت في دماغك ده كلام الراجل والله لو حاطت في دماغك ان حد من الشعب ده وقف جنبك لا تودع منهم قال لي في حد كان بيحضروا ناس قال ده اللي بيحضروني قلت له لا قال لي لما اتخذت عملوا ايه لو كانوا ذبابا لاحدثوا طنينا لو دبان زن زعلان عشان كشك كانوا هزوا البلد لكن ما عصرواش دبان فوز اتاخد وتنكل بيه وتضرب وتهتك وبقولها بملي فيه بكتب في مسجد التوحيد اسمعوا من الوال اللي شافه في وزاره الداخليه وفي في الدور الثاني والرابع اسمعوا منه كاتك عرض وتكهرب وتمربط وتمعك كرام هو الشيخ ناشأت الملايين ولا اللي كانوا بيصلوا الله عملوا ايه اتعلموا تقولوا لا اتعلموا تبقوا رجاله بلاش اقول انتوا مسلمين منين يا اخي قالوها لابو بكر لو راينا فيك اللي لقدومناه بشوفنا قالوا انا ابو بكر لا ابو بكر في الشارع ما تقول العمر التاقي الله يا عمر مش عايزين نقول مش عايزين نقول طب بقولوا بتقي الله ثاني يوم نبقى في السجن والناس بتتفرج علينا والشباب واقف مكتوف الايد ويجوا واخدوك بقى وياخدوا غيرك اللي جربوا ده جربوا ده طلع بعض الشباب وجربوا مرة يقولوا لا ايه اللي حصل الفوضى اللي اخذ على ايد الظالم ربنا ما بيبقاش مع الولاية ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيره ما بأنفسي. مش مع الولاية. مش مع الولاية. فأقول لكم بملء فيه اهو. تعلمه تقوله لا. تعلمه طوافه قدام الظل. شوف اخ ليك تنزل ننزل كله مش هتاخده. تعلمه ده. تعلمه لنا بتشوف بصلم بيتهان. تقول لا. تشوف لها بزرق تقول لا. تعلمه ده. انا مش عايزين يتعلم ده. حد النهاردة بنتكلم بلغة الخوف. اللي ربنا هسيبنا عليه. حد النهاردة. قدامك اداره خايفه لحد النهارده هو في لي عامله لا جرانه لحد النهاردة يا تشوفوا النهار الحق اسمعوا مش انا عريزه ما بيقولوا يا اخي انا بستخدمه انا بستخدمه باعبر راجل كذاب يجيبوني قدام الاعلام ويقعدوني ويقولوا انت كداب. لو رجال يعملوا ده يجيبوني قدام الاعلام يقعدوني ويقولوا انت كذاب انا غلطان اللي غلط يجيبوني قدام الناس كلها أنا بتكلم ونفسي واحد اقطع يقول لك بتقول ده معصرش اقول انت بتقول غلط فتشفعش في البغبغات يا عم يا مش عايزين فسته يا عم خلي يا العيش يا عم لك العيش هو ده اللي تقعد فيه يا ندى الله هو ده اللي تقعد فيه يا ندى الله هو ده لا شكلين دي ينبغي ان هي في من وصينا كلام الواطن اللي وصفاني ده ما ينفعش القره اللي في مجال التحرير دول المفروض كلنا ندافع عنهم يا اخي ده بغي عليهم وربنا قال فقاتلوا عمل هم عملوا هم عملوا حدا ولا اعتذوا عليهم. احنا ما نقف جنبهم وندفع عنهم الباغ اللي عملولنا كرامه لنا حس اللي كشفوا الحرامية اللي بينوا الظلم ايه اللي ايه اللي ايه اللي, اللي, اللي, اللي, اللي والدوله اعترفت بينا احنا اعترفوا يقول لك اصبر لو هيمشي هنعمل ايه يا اخي ربنا خدوا بكره الصبح مات هتعمل ايه خلاص حياتك بقت مرهونه بيه لسه اخونا خطيب الجمعه جزا الله خيره خلي تعوك بالله واعمد مطر الصباح. ايه اللي هيحصل. مش هلاقي ناكل. مش هنعيش. ما هو ده اللي نقحه فيه. هو ده اعلامهم. اللي اللي اللي بيسبب حمدهم. اللي تلقى عالك مش هتلاقه تاكله مش هتلاقه تشربه مش هتلاقه مش هتلاقه. عارف ان احنا شعب مرطوم. بندور على وطننا. يا اخي تلت سنين النبي النبي اللي هو النبي النبي شرف بول ابل. وكان الاوراق شجر مقرأتوش بالتاريخ الاسلامي عن حصار المسلمين مش اعمار بطالب. مقرأت هم دول المسلمين اللي بالوا دين! مش هم دول الكلام انجائة. هم دول المسلمين اللي بالوا دين! اللي بالوا دين! حق لازم تعرفوه! فوقوا بقى! ده الكلام دا لازم تسمعوه عشان نتغير، ده طول ما احنا بالصورة دي وامرنا ما نتغير. لا! في حق لازم نقوله! واللي بيقول لي خاف عليك يا عما انا عايز امود مكتي الصبر! بس حق بايناته اللي لا? هقول انا وتحق الله انا وحب المسجد الراحمة اللي اقول انت كلمة حاقة! من اخبالها ورفاضها وانا اقول واحد يا اخي النبي ان لا يكونن احدكم اماعة بطالت بهم معك بطالت بهم في ولذلك لما سألوا النبي ما احنا هندفع التامن قال كنوا الذين قبلكم وضعوا في الخاشر وقال بالمناشير ولكن لم يصرفهم هذا عن دين الله في حق في قضية ينبغي ان احنا نقف بها بين هذا الله بين هذا الله قضيتنا مش قضية ان احنا لاكلوا لا نشر ما الحاجة عارف بلاكلوا تشرق ادي مش قضيتنا مش قضيتنا قضيتنا ان احنا عايزين نعيش عم زنة كرامة احنا عبنا 30 سنة من غير كرامة والله من غير كرامة 30 سنة بتتحكموا قانون طوارئ ده فين ده فانهي شعب وفانهي دولة ده 30 سنة قانون طوارئ اللي لحد دلوقتي مش عايزي الغيب 30 سنة بتتحكموا قانون طوارئ تسقط اموالك وتقطع عن بيادك وفيش عادة احترام القضاء يا اخي القضاء يوم ما صالي اقترض وقال كلمته ضرب القضاء في بالشار قضاه اللي بيحترموه قضاه اللي بيحترموه ولذلك لو سال وكيل نياب قلت احترم القانون والدستور تروح ترموه الاول كل الشعارات وال... والكلام احنا ما شفنا الا فجروا إلا نايل من ديننا وتهكم بالاسلام وتهان الاسلام بانه ما ينفعش ده كلامش مع في تظل هذا الطاغيه دين ربنا معك ينفع وخايف منه مش خايف من اللي خلقك يا اقرانك لك تموت لكن مش سامعش هذا الكلام عن دينك ما الإسلام نفسه بيتهان مش المسلمين والله الإسلام بيتهان بيتهان في هذا البلد الإسلام بيتهان اللغه اللي احنا عمالين نسمعها الصور اللي احنا ببصها مش عارفين نتعلم النبي قال لما تاخد على ايد الظالم امره ما يظلم لكن طول ما انت مستسلم له فعلا فاستخف قومه فطبق انهم كانوا قوم فاسقين هتبقى فاسق واشرب اللي جرالك وتحمل وشيل امتى اتغيرنا وهي بتتغيرت الناس دي لما احنا تغيرنا لما بدأنا نقول لا بدأنا نقول في ظلم نال مش عايزين وطلع نخبة من الشباب ربنا يبارك لهم يا اخي لا ظلم ولا ولا ولا والله كنت معاه في ذكرينه منتهى الادب لكن قالوا لا لكن قالوا لا منتهى الادب ممنوع حد يخش انا حد ممنوع حد يخش في حجر ممنوع حد ممنوع ممنوع عاملين ممر للنساء احترام للنساء والبنات طلعوا بلطجيه الحكومة بتخش عشان يضربوهم ويدغدغوهم ويسهر عينهم في اخرته النهارده عايز يتنصل منهم يا عيب عليك عيب عليك ماسك وريق دمائهم عشان تبقى انت حر وليك كرامه عشان تبقى انت حر وبليه كرامه لما تيجي تتخلى عنهم والله يا ويلك من الله وأنا بحلف بالله والله يا ويلك من الله ولذلك أنا يعني في حاجات الواحد بيسمعه بي بي بيسمعها وتضايق يسمعها وبيشوفها وتضايق حتى بعض المشاكل ما تنفعش ما تنفعش لك شيخ لازم هو اللي يطلع يخطب في الناس شيخ محمد حسان امبارح اخ وحبيب وصديق كل حاجه ما عجبنيش ده نفاق وبيهم عباد سلطة يسبحون بحمد مبارك احنا مش نبكي النهارده على اللي ماتوا امبارح لا لا عايزين موقف يبقى باصر راجعي على اخوات ليكم ماتوا تحت التعذيب تحت البهدله والله مش وزارة وزاره عن دهنك قول لهم بتعملوا ايه الشباب مش ولا بقوله اهو يعاقبوني يعاقبوا على لين شالوه من دونك اللي فازور اللي بتعمل بيه في الشراب اسالوه شالوه من الشباب اللي اصحاب اعضاء ثلاثيه ما ينفعش والله مسنين وشيوخ بيتعمل فيهم هذا والله الذي لا إله الا هو أنا أقول لك معلومة عن نفسي أنا كلب في بلدك كده لما ما فيش فايده لا ما فيش فايده مش هقول لك ما اعرفش ما عارفش انا طب لا تبعك اسلوب تاني خالص قالوا ودوم وانا جردونني من ملابسي ك كرتفوني خالد وغموا عيني وفي الاخر جاب لي دولك الدولك ده له كهربائيه صاعقه وبعد سمعني صوته وبعدين منظر العضو الرسول بتاعي بتاع ده كان معايا قلت له ثلاثه قال لي انت محتاجه ادي الكلاب ادي حريتك مبارك ادي حريتك مبارك ادي حريتك مبارك مش عايز اقول لك واقول لك واقول لك. في شباب خارج بايز مش نافع مش نافع ويجي واحد يقول لك منحبك ام ربنا يحشرك معاه وياخدك ويخدك في ايه ده مهازل يا ابني اهالي بتروح عشان تشوف عيالها طاقة قدام السبول بتنتهك وبتتهان وبتتهان معك واحد ادور اهو استاذ مصطفى ام جيت زور ليه اللي جرالك ووقفت عملت ايه بره ناس بتتهان وتنتهن كرام على ايد كلاب سمينهم مين سمنهم حسن اللي بالحبك يا حسني كلاب اللي قاعدين بالحبك لانهم ما شافوش حاجه لكن مش مهم عنده ده فيه دين مش مهم عنده يبقى فيه عداله مش مهم عنده يبقى فيه حريه مش مهم عنده اللي يرفع الظلم مش مهم عنده اي حاجه المهم بس احنا مصالحنا وقفت ومش لاقيين ناكل مش لاقيين نشرب يا, يا اخي جوعش بس خد حقك بعد كده مدى الحياة خد حقك بعد كده مدى الحياة مش قادر تجوع شهر بطلوا طولنا تحكم فين جوع شهر عشان تعيش راجل عمرك الباقي كفايه قال النهارده يقولك لك الصلب مش هورص لا سابع نائب رئيس الجمهوريه ما انت 30 سنة بنقول ده 30 سنة ما كانش واخد باله يا عيل الطيبين اللي بيحبونه ما كانش واخد باله ما كانش واخد باله اه ما كانش واخد باله اضحكوا على نفسك ولا علينا اضحكوا على مين ضربوا النساء بالنار يا اخي العربية قناة العربية بالام نزاعت صوره لسياره شرطه خليت تدهس الشباب تحت رجليه ايوه ما بيكبش حاجه من مين اللي مين اللي ابتدى دول السلطة دي اللي مين اللي وصلهم لكده الشيخ بلال اللي عذبوه بس كده لحد ما ومش اول واحد يموت هقول بالاسماء كلب من كلاب لزغلي اسمه الحقيقي هم سم شوية نفس يسموا نفسه سابير زهاكي وشوية يسمي نفسه مختار اسمه اشرف صاف اسمه الحقيقي اصبح الام مقدما اسألوا لأ ظالم مرالي موت كام واحد اسألوا الشيخ احمد ابو الفتح في مساكن ايديا اخو اللي مات على شدره كده من جراء تعذيب الكلب ليه وترمى احمد ابو الفتحة اربع سنين في السجن لحد ما قضيت الزبط ده خلست وتقال له هو خارج لو فتحت بقك هتحصله واهل هذا المقتول اسألهم عن ابنهم الحي اللي اسمه سامح تحطل في المعبقة الاربع سنين عشان يساوموا عليه اهله اتنزوا عن القضية اما الحي هيحصل الميت هيا دي بيمقراطية دي العدالة هيا دي العدالة اسألوا الشيخ عيد وده كان معايا بقى بسجن ابو زعبل جابولنا الشيخ عيد ده في يوم الايام حط في زنزانه انفرادي مقفول عليه ممنوع حد يكلمه حراسه عليه ليه شاهد اخ بيقتل وما سمحولوش انو يخرج لما نظمت عاد قال له شفت ايه قال له شفت حاجه واحد قاله ازمه ومالك. قال له بس تخليك على الكلمتين دول اما تحصلوا مع السلامه مع السلامه اترمى الشيخ عيد 7 ثمانيه اشهر معانا في زنزانه تعفن فيها لحد ما عملنا الصورة جوا السجن عشان يرش هاتش ناس بتموت ودم رخيص واتقالت لي انا والله لما جابه ابن قدامي وهو واحد او عشان يضربوه حصانت لي صورة قلت له انت ظالم وغشوم وكذا وكذا وكذا وكذا, وكذا. رحمة الله بره وقال لي بص يا جعشي جدك من الاخر انت راجل عندك 51 سنة في النعاية هتموت في ايدينا تكلموا لي اي عجل هتجي بيها نفسك طب اموت قلت له موت من عزب شهيد هل شهيد إيه؟ اللي بيموت عندنا والله كده اللي بيموت عندنا بيتحط في قفه ويترم في الصحراء ملوش لازمه وكلبه راح فادي عدلت مبارك هو اللي خارجين يقولوا بالحبه كان مبارك مين يا ابني حد مين ما بينكم عشق بقى لي سنة سنه في عمري دعيت تنظيم مسلح ولا لي اغراض في كل قضيه اللي انا باقف على هذا المنبر وبرئ ذمتي بيناد لا اقول كلمه حق اقول كلمه حق عملت ايه والمسكين ده عمل ايه وغيره وغيره وغير ومتكلمش على ابني شباب زيه والله والله ما سجن مزعبد ثمانيه 18 سنه و 19 سنه بقول للظبط ده صغيرين قال ايه يتربج هو السجود يتربج هو السجود ايه المشكل ايه ده المشكلة ايه ده البرئاد بقى رخيص كده مين اللي وصلنا لا احنا اللي رخصنا نفسنا بقولك ميل لي فيها اهو احنا اللي رخصنا نفسنا مش هبقلنا كرامه مش هبقلنا وجود لما نتغير نبطل اللغه اللي بنسمعها دي اصل انا خايف وخليني في حالي واصلوا ياخدوني واصل مش عارف لا يا حبيب لا بعد كده اللي جالك طلب بالجد فضلتوا بتقدموا عملوا ايه قري وزكي لا بس عايزين نقال عايزين الناس تعلموا تقول لا اتعلموا تقولوا لا هي الشباب عايز مني ايه, إيه المطلوب مننا مطلوب منكم تعلموا تقولوا لا تعلموا تقولوا لا, تعلم وتقول لا. مطلوب منكم تحموا اخوانكم اللي بيدفعوا عنهم اللي اللي دفعوا دموه عشان يوصلوكم للي انتوا فيه عشان ينجوا البلد من واحد كان مفترسا وبلاعها هو واهله واللي خلفوه على بيته صفوت الشريف وبتاع مجلس الشعب وعز وغيره وغيره وغيره وغيره مناربي البلد واللي لسه برضه قاسمين على انفسها ومش عايزين يسيبوها سيبوا ايه فرخه عم الحاج بزقاب ماسكه فيها وزقاب قوم ليه اعتبر نفسك موت اعتبر نفسك موت قالك الشالل ربنا يشر قالك شالل ايه لا هتخرب ولا في غيرك ولا في غيرك ولا في غيرك الكلام اللي بتسمعوه اباد البطون واباد الكروش اصل حله واقف اصل ما لا عايزين نوقف شهر واثنين بس في النهاية نعيش بعد كده عندنا دين وعندنا كرامه النبي قعد ثلاث سنين في شعب أبو طالب وبعد كده بقى فيه دين وإسلام لو كانوا اتنزلوا بعد أول شهر لو كانوا اتنزلوا بعد أول سنة والله ما كانش الإسلام وصل لنا ولا كان بقى فيه اسلام ولا دين ولا حق ولا حق والله لو كانوا اتنزلوا ما ما تنزلوش انا قلت لكم كلمه لو تتكروها بكررها الان الاسلام زي ما ينبغي ان انت تكون تابع له ينبغي ان انت تكون حامل له انت مش تابعه بس انت بتحمله تشيله على اكتافك كتير رياضتك بس ما تنزلش عندينك تنزلش عندينك تبعث بينها ليلى راجل وعندك كرامه راجل وعندك دين لكن مش هتقول له يا رب ما انا هعمل ايه ما انا كنت عاجز فيه العيش يا رب اصل كنت عايز كيس السكر يا رب اصل انا هتقول له ما بالك انا هتقول له ايه هتقول ايه يا اخواننا عايزين فوق، يا اخواننا عايزين لفوق يا اخواننا عايزين ولا شوات الهمجيه ولا كنت بتمنى انك تسيب الميكروفون عشان نبطل نسمع خوايا من اساسه سمعناه سنين سمعناه سنين دول اللي اتخذوا اربابا من دون الله رب اللي بيحكمه ولذلك انا عبد المأمور الحمد لله ان انت عارف كده لا احنا عبيد لله بقى يا اخويا مش عبد المأمور لا لا يا اخي لا اللي مخلوق في معصيه الخالق ده كلام بنسمعه وخلاص هو دي اللي انت بتدي وخلاص عايزين نصحى بقى عايزين نفوق بقى عايزين نتعلم نقول لا بقى عايزين نتعلم ما نتهانش بقى عايزين نحافظ على اخواننا اللي في ميدان التحرير دول اللي طلعوا لهم البلطجيه بص يا ابني دول مش هيتغيروا السلطة دي مش هتغير اعلام لسه بيسبح بحمدو مش هتغير مش هتغير ومش شغل البلطجه اللي حاكمين دي البلد برضه مش هتغير ف عايزين نحافظ على اخواننا عايزين نحافظ على اخواننا فده ما يمنعش ان انا بقول اهو ان انا سمعت كلام من من من رؤساء الوزاره انا حاسس في رايي بالصفر ده انا حاسس فيه بالصدق انا حاسس بالصدق انا بقول انا حاسس فيه بالصدق انا بقول احساسي وده برضه رايي ان الراجل ده الحث اللي من وراه خير لكن صحيح من وراه خير هيجي من وراه غير كذا كذا كذا كذا كذا كذا ايا كان انا بقول لك اهو حافظ على اللي انت فيه بقى ما تتنازلش عنه تعلم تقول لا تعلم لما خش لك ظابط في وسط الليل اللي اقتحم عليك بيتك من ما تونا عريفه وشو دي يقلبهم البلكونه ربنا <تصفيق> ولك والله انا اقسمت يمين بالله ولا فيط ربنا اهو انا اقسمت يمين بالله ولا فيط ربنا اهو بالظابط اللي هيجي لي بيتي اقسم بالله يا لا يا هو يا موت يا مات هي كده تعودوا بقى ما اللي يخش لكم في صواص الليالي واللي ينتاقوا عواضكم اللي تاقوا عرباتكم تعودوا تقولوا لا تعودكم تبقوش لقمه سائغه في ايد الكلاب في الكلاب انتوا ولا بلطاجي انت رجل بتقول كلمة حق اللي مش عايزك تقول كلمة حق يبقى خيل لله ولا الرسول كل القيم والأعراف كانوا هم أمّا بيطلبوا ان يبقى فيه كلمة حق كانوا كالوا بيطلبوا ان يبقى فيه حرية قالوا ويبطل الوقت بتكلم بكلمة حق أو الحرية مش قالوا كده والله بتحقوا عليه ده تاني خلاص قالا في حريات قالوا أمّا بتكلم بالحرية <تصفيق> نعم نعم والشما ما نعم قطر العذاب والهوان والذل والغلب اللي احنا شفناه انا بقول اهو ورجعوا شعار الشرطه في خدمه الشعب هندرب في خدمتنا على العله وعلى بصنا هيزلونا ما لهمش غير انا بقولها لك اهو في خدمتنا احنا معاهم ورايلهم بص هيزلونا ما تعلموا تقولوا لا انا والله حزين حزين حزين على العلم اللي راحس حزين على الناس دي انتو فين واللي حصل لهم ده انتوا فين انتو, انتو ما تكلمش عن نفسي انتوا فين واللي حصل لهم ده انتو بيه انتوا موقعكم منه ايه موقعكم منه ايه فتعلموا تقولوا لا تعلموا تقولوا مش عنيبه تعلموا وفي الاخر بقولكم لكم لازم نحافظ برده على البلد دي لا تكسير ولا تخريب لاني بتخلف في مين و بتكسر في مين تكسر حكتي و حكتك معلل اللي بيدفع الثامن معلل اللي بيدفع ده غير مقبول عندنا بل لا العزيز لا تخريب بس هو كلامنا بيباع الهواء بس بطع الازاعة لا انا بكمل زيانا انا, أنا عايزها كلها كده يا هي كلها كده يا كده فقالا بقول له لا تخريب ولا تكشير يعني وقت نقول الكلام ده زي ما قلته شوف بلطجية و فولة بار هي دي البلطجة محدش فيه وما معنا يقول لك طب وبعدين بعدين لتناقش أقول لك حجيتك لا بطريقة يا بيدي انا انت عايب الشوك مع اللي بين لا يا حبيبي التلام دا مشيش معاني وغزالت اصدرت ان انا لا ولا يفرق معي ولا يخوفني ولا يهتني لا انت ولا عامل الدولة ولا عصت بتاعك ولا عقومتك بقول هالك اهو لا ما يفرقش معاي اللي يفرق معايا تي معالها الحج وكلمني بعلم قول لي ايه اللي عندك نقاشني قدام الناس هو ده اللي نعرف غير كده لا فلا راسي وزلقيت هل في حريات؟ ما حاكل كل واحد عبر عن رأيه انا قص تعبر عن رأيي انا قص تعبر عن رأيي ولا ارقع هو وكلام في الهوا اللي عايز يخلفني الرأي ما بقاش على باقي اللي عايز يخلفني الرأي اتفضل مشكورا يجي يقف قدامي يقيم عليا الحجة بالعقل والدين غير كده مش هقبل اما شغل البلطجه بتاعهم ده ما يخلش علينا شغل البلطجه ده اعملوه في دار التحرير لكن ما تعملوش في المساجد شغل البطاقه ده اعملوه في الشوارع لكن بنشوف رضا ربنا وبقول لك اهو مش هعبد من اي سبب ان البلطقه ربنا بيت ربنا بحجه ومنطق وكلمه حق المنبر ده اتعمل عشان تطلع عليه كلمه حق مش عشان يسبع بحمد ببارك ولا عشان يطال خاطر الناس المنبر ده اتعمل علشان يطلع عليه كلمه حق يوم ما تقول ما تقولهاش يبقى مفيش خير فيك مش هينفعك عوز يبقى ده الله أنا, انا مش بخافش عليك انا خاف من انا مش بتخافش عليا انا خايف من الخاله انا خايف على من الخاله ما بخافش من حد والله اللي ما خافش انا ما من حد اه يا من خلاص احنا عندنا خلاص قفله يعني بنسلهم سلام يعني مش سلام ما خرجوش في المناطق قلبوا عليهم بتوع الحزب الوطني وانبهم منتصر على بعض <metro تأكيل> يا دكتور يعني خلاص بلاش بدين يا بحرية درس ما كنا بنقوله يساعده إن ايه انتو مش هابين المتعرية و المتشلحة دي حرية ما تسيبوا النقاب وتبقي حرية ما تسيبوا النقاب وتبقي حرية شمئ لان لين لي مش حرية لابس الكلام انا دل وقت او بحرية بقى فيه حرية اه انا بستخدم بعبر به انا لا سباك انا لبان واحترفت الدين لا يا حبيب انا عالم غصب بين عنوه او مواخد العالمية العزارية بقسم غصب بين عنوه بدين وبشارع وده حق اللي عايز خليفني في الرأس بدون شغل العربجيه انا تحت امر ومساعد اسمع حجيته اما شغل الغوغائي اللي انا بسمعه ده لا هيفرق معايا ولا يأثر معايا ولا يهزني شعر بقولها بميلي فيه اوه وبقولها فيه ودخلت السجن مرة واثنين وثلاثة واخرهم كان اوساخ ومع ذلك وقفوا قدامكم وبكلم برضه ومش عاصف برضي الى أن القى الله ايه لا هنالك الله? وما بخافش من الحاب ايه لا هنالك الله? واخسم بالله. سأل بجاز ما باحث امن الدول. قلت للزركة انت ظالم ولي بيعقوبك ظالم? مش بقولها في عيبي. لأ قلتها ناك ومالك يسمعني وسامعني هو ليه? قلتها هناك. قلتها هناك واولك كل حد. بخافش. هي موتني ناص عمر? اذا جاء جلوم? لا يستأخرون ساعة ولا مش عملوه ايه في نصهم هيطلع عن الرز وفي السماء رزقكم متى هيعملها هيعمل ايه هيعملو ايه وهيعملو ايه فانا بقول لكم انتو عايزين رايي والناس طلب رايي وطالبة وطالبة ما تبنزوش عن اللي انتو فيه صوب اهلون قالوكو احرارو عبرو عرأيوك خلاص يتبع عن نفسك الظلم خلاص واحنا ماشيين الكلام ده سمحك الحد يظلمك بعض النهارة بقول هالك اهو ما تسمعش نفسك تحط راسك في التراب بقولها لك اهو ما تتعلمش تبقى سلبي وانا مالي وما دعوه بقولها لك كل ده هتستاهل عنه بناله لا ما ينفعش ما ينفعش ما بيعوش اخرتك في الدنيا ما ينفعش. ما ينفعش ما ينفعش يوم ما يجي عالم عندك كتاب، انت بتعمل ايه يبيع انت بتعمل ايه كل ده سلعه عنه بناله لا ما تتنزلوش عن اللي انتوا فيه بقولكم ملي فيه اهو حريتكم تمسكوا بيها وبلادكم حافظوا عليها وانا بقول لكم ملي فيه اهو بلادكم افضل انا سعيد جدا والله بالشباب اللي واقف على الامن بيحافظ على النظام بيحافظ على البيوت ربنا يكرمهم وربنا يعزهم دنيا واخره وانا بقول لكم اهو بقول لكم اهو جزاك الله خير نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يؤمننا في بيوتنا وان يؤمننا في اوطاننا وان يرفع عنا الظلم وايدي الظالمين اللهم ارفع عنا الظلم وايدي الظالمين اللهم ارفع عنا الظلم وايدي الظالمين اللهم حكم فينا دينك اللهم حكم فينا دينك. اللهم حكم فينا شرعك اللهم ارزقنا العزه في الدنيا والاخره اللهم ارزقنا العزه في الدنيا والآخرة. والاخره اللهم ارزقنا العزة في الدنيا والاخره اللهم ارزقنا العزة في الدنيا والاخره اللهم إنا نسألك أن نلقاك ونحن على الإسلام وعلى الحق اللهم انا نسالك ان نلقاك على وعلى الحق اللهم ارفع عنا الظلم واهله اللهم ارفع عنا الظلم واهله اللهم امن هذا البلد وامن اهله اللهم ارزقنا الامن وال والدين والاسلام وجعلنا مسلمين لك وحدك ومسبحين لك وحدك ومؤمنين